İzlediğiniz için ك النهر الجاري دم سقيا. kitab المصحب لحني وعليه أمور كأحلى عرصين للمؤمن بالقورية جاهد في الله أخي جاهد إن كنت تقيا تمرك